فَتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى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 إلا أسماء سميتمها أنتم وأبائكم سميتمها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضن وما تحول الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أما الإنسان ما تمنى